موسيقى <تصفيق> ضع قلبك في كل مكان وتخيل أثار الإحسان أن تأتي بعطاء يديك كي تصنع فرحة انسان أن تنقذ أملا من ياس أن تمشي في عون الناس ما أجمل هذا الإحساس لا يوصف حتما بمعان. إنسان كوكب عنواني هو حيث أكون قلبي بالعالم مسكون يصعب تحديد العنوان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 حباً مختلف الألوان بالخير ومنح الرحمات ستفاجئ بصدى البركات من كل خبايا وجهات لم تخطر لك في حسبان إنسان كوكبي النون عنواني هو حيث أكون